بَتَعَال اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقِرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا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 أَدُّوْكُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَالْجَنَّةِ فَتَشْقَاقُ إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَاقُ وَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فورى ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهداه قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فما ياتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا كَوْنَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّدْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا